بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لَكَ فتحا مبينا ليغفر لك الله مَا تَقَدَّمَ من ذنبك وما تاخر ويتم نِعْمَتَهُ نعمته عليك ويتم من نعمته عليك ويهديك صراطاً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 وَيُعَضِبَ الْمُنافِطينَ وَْمُنَافِ قاتِ وَالْمُشرِكينَ وَْمُشرِكَاتِ الظَّ وَنِّينَ بِاللهِ ظَن السَّوو عَلَهِمْ دَائرَةُ السَّوءِ وَغَضِبَ الله عليهم وَغَضبَ اللهَّهُ عَلَيْهِم وَلعَنَهُم وَعددَّلَ جَهنَّ مَ وَسَاءَتْ نَصير وَلِلَّهِ جُنودُ السَّمواتِ وَالْأَرضِ وَكَانَ اللهَّهُ عَزيزًا حَكِيمَا إِا أَرسَل المَاكَ شَهِدَ وَمُبَششّرَ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 فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا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 بَل ظَنَنْتُمْ أَنَّ يَنطَلِقَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بورا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 بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِ بَأْسٌ شَدِيدٌ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا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 ف قَد رَضِيَ اللهَّ عَ المُؤمنِنينَ إذ يبَعونكَ تحتَ الشَّجرَة فَعَمَ مَا فيِي قُلوبِهِم فَأَنزَلَ السكينةَعَلَيهِم فَأَنزَلَ السَّكينةَ عَلَيهِم وَأَثَابَهُم فَدحن قَضباَا وَم غانم كَسيَة يأخُزُونهاَا وَكَانَغُ اللههُ عزيزًا حكيما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 وَأُخْرى لَم تَقدِرُوا عَلَيهَا قَذَ حاقَ الله بِهَا وَكانَ اللههُ على كُِّ شَيئٍ قَذيرال وَلَ قاتَ لَكُمَّينَ كَفَرلَ وََّ الأدبََسَُّ لا يَجدونَ وَلَّ وَل نَصير سُنَّةَ اللهِد التي قَد خَلَت مِن قبلك وَلَن تَجِدَ لِسَنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الذي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَوْثَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا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 إجعل الذيينَ كَفَرُوفِي قُلُ بِهِمُ الحميةَةَ حمية الجهليةِ فَأَنزَل الله سكينَةَ فَأَنزَلَ الله سكينتَهُ على رَسُول وَعَلَ المُؤمنِينَ وَأَلزَمَهُ كَلِمَةَ التَّقووى وَكانوا أَحَّ بِهَا وَأَله وَكَانَ اللَّهُ بكُلّشعيءٍ عَليمَا لََد صَادَ اللهَّهُ رَسُول الرؤِيياَا بِالحَِّ لَ تَدَخُل المَسْجدِدَ الحَرَامَائِ شَ أَ اللهَّهُ آمنين.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 فَاسْتَوَىٰ لَهُ وَفَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ يَغْضَبُ بِهِمُ الْكِفَارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ نُفِرَةً وَأَجْرًا عظيما